ихاتهم إلا اللّعى ولدّ لهم وإنهم لا يقولون من كرب من القول وزورا وإن الله لعفّون غفور والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبه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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ إِحْسَانًا ۗ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَنَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ